بوك تو او سمدسات ثمانون ثمانون الصفات ثلاثة الصفات ثلاثة تيا ايما كوچه هي لديها كلب هي لديها كلب الكلب كبير الكلب كبير. <تصفيق> هي لديها كلب كبير لديها كلب كبير يا <تصفيق> هي لديها بيت هي لديها بيت كشتة اي البيت صغير البيت صغير يا إيما مالكا كشتى بيت صغير هي لديها بيت صغير هو e في فندق hotel huwa yaskun fi funduq huwa هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص هو لديه سياره هو لديه سياره غالية الثمن غالية الثمن تو هو لديه سيارة غالية الثمن هو لديه سيارة غالية الثمن. هو يقرأ رواية هو يقرأ رواية Romanat e scučen. Ar-riyaya mumilla. Ar-riyaya mumilla. Toi chete scučen roman. Huwa yaqra riwaya mumilla. Huwa тухи филман Хия тушеед фиилмен Филъ е наппрегнат Ельфиму Мир Елфим Мир Тя гледа наппрегнат фим Хия тушехи филмен Мсиран Хия тушеед Филмен За книгата и текста, моля и на страницата www.book2.de